ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائث إنهم كانوا قوما إن فاتقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا ابْنَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَطَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مُؤْثِمِينَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَمُ القوم إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوت لكم لتحصنكم منهم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاطفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين